شبكة مزامير آل داون تقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله أكبر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 كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا